بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قاتل قاتل تلك آيات الكتاب المبين َل عليك من نبأ موسى غد الع ب الحَّقؤلون فرعون على في الأرض وجعل أهلها سيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها سيعا يستضعف منهم زبف ألمائهم ويستحيي تأهُم إنهم كانوا من المستدين إنهم كانوا من المستدين ومردُّ أنم على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمَسا ونجعلهم الوارثين ونريد أنه فعل الذين استرعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارفين ونمثن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وَمَسَّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِي الْعَوْنِ وَهَامَانَ وَجُلُودَهُمَا مِنْهُمْ أم مَا كَانُوا يَحْزَنُونَ وَأُوحِيَنَا إِلَيْهِمْ فإذا خفت عليه تألقي في اليم ولا تخافي ولا تحذني. فإذا في ولا ولا تحزني إن رادوه إليك وجائره من المنسلي. فالتقطه آل في العون ليكون لهم عذوا وحزنا. إن واتسوا إليه وجاؤه من المسلمين. فالتقطه آل في العون ليكون لهم عذوا وحزنا. إِنَّ الْعَونَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ إِنَّ الْعَونَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ وَقَالَتِ امْرَأَةٌ فِي الْعَونِ قُرْرَةٌ عَلَيْنَا وَلَكَ وَقَالَتِ امْرَأَةٌ فِي الْعَونِ قُرْرَةٌ لا تقتلوا حتى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون لا تقتلوا حتى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأطبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبذيبه لونا أو وبطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وأصبح آد آل أمي إن كادت لتبذيبه لونا أو وبطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته فَصِيهُ وَقَالَت فبطرت به عن تَبَخَّرَتْ وهم لا يشعرون لَا وحرّمنا عليه المرضعين قل فقلت هل أذلّكم على أهل بيتي يأكلونه لكم؟ وحرّمنا عليه المرضعين قل فقلت هل أذلّكم على أهل بيتي يأكلونه لكم؟ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَكْبُرُونَ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ ناصِحُونَ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى بَيْتِي لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَوَدِّنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَطْمَئِنَّ عِنْدَهَا وَلا تَحْزَنْ فَوَدِّنَاهُ غِنَاءً لِكَيْ تَطْمَئِنَّ عِنْدَهَا وَلا تَحْزَنْ وَلا تَحْزَن وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ولا تحزن ولتعلم أن وعث الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجد المحتهين ولما بلغ أشده واستوى وكذلك الذين مفسدين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلا يقتتلاه هذا من شيعته وهذا من عدوه ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلا يقتتلاه هذا من آتي وهذا من عروه فاستغفر الذي بشيعته على الذي منعوه فوكذوه موسى فقضى الذي بشيعته على الذي منعوه موسى عليه قال هذا من عمل الشيخان إنه عظم مضلل مبين قال هذا من عمل الشيخان إنه عظم مضلل قَالَ قال رب إني غلمت نفسي فأغفر لي فوافعله قال رب وَلَمْ تُنْفِذْ وَفِذْ لِي فَتَوَنَّ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا مِنَ قَالَ وَامْضِ بِبَأْسِكَ إِنَّكَ عَلَيَّ فلن أكون فأصبح فَأَصح المدينةِ غائِ فإذا الذي الصَ صَ منِ الذي قال له موسى إنك لغوي مبين قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدون لهما قال يا موسى أتريد أن قتلني كما قتلت نفسا بالأمر فلما أنت راض أن يدفش ذلك هو أقول لهما قال يا موسى أريد أن تقتلني كما قتلت نفسا إن تريد إلا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 وقف المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك وجاء عنر من أقف القدينة يسعى قال يا موسى فالملأ يأتمرون بك قال يا موسى إن الملأ يأتمرون ويأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناطحين قول يا موسى إن لهم لأيأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فَهَاجَمَ مِنَّا قَائتًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَهَاجَمَ مِنَّا قَائتًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَائِمَةُ عَسَى رَبِّي أَن يهديني سواء السبيل. ولما توجهت القائل رجلا قال عسى ربي أي يهديني سواء السبيل. ولما ورد ما أمرنا وجد عليه أمما من. الناس يسكون ووجد من دونه امرأتين تزودان ولما ورد ماء محجن وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونه امرأتين تزودان قال ما قال تانا حتى يحضر الرعاء وأبونا شيخ كبير قال ما قصرهما قال تانا حتى يحضر الرعاء وأبونا شيخ كبير فتخى لهما ثم تولى رب الذي تقول ربي اني لما انزلت الي من خير فقير فشكوا له ما تملوا نفي الذي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على السحيا، قالت إن أبي يدعوك. فجاءته إحداهما تمشي على السحيا، قالت إن أبي يدعوك. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما تقيت لنا قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما تقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخص نجوت من القوم الظالمين فلما جاء وقص عليه فقص قال لا تقص جوتا من القوم الظالي قالت إحداهما يا أبت استأجد قالت إحداهما يا أبت استأجد إن خير من استأجرت القوين الأمين إن ومن استأجرت قال إني أريد أن أنكحك إحذر نتيهاتي على أن تأجرني ثماني حجد قال إني أريد أن أنكحك إحذر نتيهاتي على تمن يحجج فان اثمن عشر فالعندك فان اثمن عشر سننذك وما أريد أن اشق عليك وانا اريد ان اشق شاء الله من الصالحين سجدني اشاء ام بغضت ورسي قال ذلك بيني وبينك قال ذلك وبينك أيما قضيت فلا عود عليك أي من أجلني قضيت فلا عدوان عليك والله على ما نقول وكيل والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وتار بأهله آنس جانب الطور نارا فلما قضى موسى الأجل قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون قال لأهلهم وَلْعَلِّي آتِيكُم مِنْ هَارِ خَلَيْءٍ أَوْ جَبْوَةٍ مِنَ الْنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْقَنُونَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُطْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيَّا أي مُوسَى فَلَمَّا كُلَّ الشَّجَرَةِ أَن يَا موسى أَن يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ أَن يَا وَأَن وَأَن فَلَمَّا رَأَتْ اهتزت كأنها جنٌّ ولا مُرْغِرًا ولا مُعَقَّبَ فَلَمَّا رَأَتْ اهتزت كأنها جنٌّ ولا مُرْغِرًا ولا مُعَقَّبَ جاء موسى آخو إنك من الآمين يا موتى أكبر ولا تقف إنك من الآمين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب أسلكي لك في جيدك تقرد بيضاء من غير سوء وظهر إليك جناحك من الوحب فذلك برهانا من الوحبك إلى فرعون وملئه فذلك برهانا من الوحبك إلى وملئه إنهم كانوا قوما فاتحين. إنهم كانوا قوم فاتحين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وأخيها هو وأصح مني لسانا فأرسله معي لأني يصدقني. وأخيها غونه وأصح مني لسانا فأرسله معي لأني يصدقني. إني أخاف أن يكذبون. قَالُوا إِنَّكَ لَكَاذِبٌ قَالَ سَنَشُدُّ عُقْدَةَ أَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا قَالَ سَنَشُدُّ عُقْدَةَ أَخِيكَ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون, الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما معنا بهذا في آبائنا الأولين قالوا ما هذا إلا كحر مفترا وما بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال موسى رقبي أعلم بمن جاء للهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا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 فجعل لي صبحا فجعل لي صبحا لعلني أصلّي إلى إله موسى وإني لا أظنّه من الكاذبين. فجعل لي صبحا لعلني أصلّي إلى إله موسى وإني لا من الكاذبين. فَتَكَبَّرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَتَكَبَّرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم أم فدناه وجنوده فنبذناهم في اليم ثم وكيف كان عاقبة ثم كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أيمتين يدعون إلى النار. وجعلناهم أيمتين يدعون إلى النار. ويوم القيامة لا ينصرون. ويوم القيامة لا ينصرون. ينصرون وأسمىهم في هذه الدنيا لعنة. وأفسدناه في هذه الدنيا لما ويوم القيامة هم من المقبوحين ويوم القيامة من المقوشين ولقد آتيناه سال كتاب من بعد ما أهلتنا القرون الأولى بقراء للناس ولقد آتنا موت الكتاب من بعدها أهلكنا الكرون الأولى بطائر الناس بطائر للناس وردى ورحمة لعلهم يتذكرون بطائر للناس وردى وَرَحْمَةَ اللَّهِ عَلَّمُوا يَتَبَكَّونَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغُرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُثْلِ الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِيِّ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغُرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُثْلِ الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ ولكننا أنشأنا كونا فتقا ولعلهم اللهم ولكننا أنشأنا كونا فتقا ولعلهم اللهم وَمَا كُنْتَ فَوْيَاً فِي أَهْلِ مَلِيَّةٍ تَسْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِن كنا مرسلين وما كنت باويا في أهل من ينبسلوا عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الصور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك وما كنت ولِإِذْ نَادَينَا وَلَكِ وَحْمَةً مِّعْوَبِكَ وَلَكِ وَحْمَةً مِّعْوَبِكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أتَاهُم مِّنَ الذِّرَى مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتذكَّرُونَ وَلَكِ وَحْمَةً مِّعْوَبِكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا لا أتاهم من نذير من قبرك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا ولولا أن تصيبهم مصيبة قدمت أيديهم فيقولوا ربنا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آيات كعركون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي نفل ما أوتي موسى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي ما أَوَلَمْ يَسْفُو بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِن قَبْلٍ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَ وَقَالُوا إِنَّا لِكُلِّنَا كَافٌ أَوَلَمْ يَسْفُو بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِن قَبْلٍ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَ وَقَالُوا قل فأتوا بكتاب من عند الله خَيْرٌ لِّمَن يُعْتَّقِى أتبعه إن كنتم صَادِقِينَ قُلْ تُؤْثِرُونَ حَيَاةَ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 وَمَنْ أَظَلْتُ مِنْ لِسْتَدْعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ مُدَنْ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِينَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِينَ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَرَكُضُوا وَصَلْنَاهُم بِالْقَوْلِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا لَهُمْ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْرِهِم مُسْلِمِينَ وَإِذَا مُتّ لَنكُورُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْرِهِم مُسْلِمِينَ هؤلاء يأتون أجرهما مرتين بما قضوا ويذعون بالحسن السيئة ومن ما قضناهم ينتفكون. هؤلاء يأتون أجرهما مرتين بما قضوا ويذعون بالحسن السيئة ومن ما وإذا سمعوا له وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وإذا سمعوا له وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا إنك لا تهدي من أحبثه ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمبتدين. لا تهدي من أحبثه ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم وَقَوا إِتَنْعهود مَا كَمْ تَخَف مِنْ أرضنا أَّن وَقَعُ أولم نمثل لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمغات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أثرهم لا يعلمون أولم نمثل لهم حرماً آمناً إليه ثمرات كل شيء مِنَ الَّذِينَ وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قرية مَعِيشَتَهَا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ مَعِيشَتَهَا فتلك متاكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين فتلك متاكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرآن حتى يرعى فيه أمها ورسوله يسل عليهم آياتنا وما كان ربك مهلك القرآن حتى يرعى عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما أتيتم من شيء فنتاول الحياة دون يأذي نفقة وما عند الله خي وألقى أ فلا تعصلون وما عند الله خي وألقى أفذ م وعدناه وعدا حسنا فهو لا فيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المصدرين أفذ م وعدناه وعدا حسنا فهو لا فيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ما هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أوينا أويناهم كما غوينا قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين ترّأنا إليك. ترّأنا إليك. ما كانوا إياه يعبدون. ما كانوا إياه يعبدون. وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب. وقيل العوش وكان اكل فدعهم فلن يستجيبوا لهم ورأوا العذار لو أنهم كانوا يهتدون لو انهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا ادبتم المرسلين ويوم يناديهم تيا قوم يا ذا اجلسوا المسري دعن يومئذ فهم لا يتساءلون دعن يتعليهم مَن تابَ وآمنَ وعملَ صالحًا فعسى أن يكونَ من المفلحينَ تأنَ تابَ وآمنَ وعملَ صالحًا فعسى أن يكونَ من المفلحينَ وربُك يخلقُ ما يشاءُ ويختارُ ما كان له الخير فبعان الله تعالى عما يشركون. ما كان له سبحان الله عما يشركون. وربك يعلم ما تكِن صدورهم وما يلّون. وربك يعلم ما تسن لا ينزل وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره في الأولى وله الحكم والليه ترجع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 يا لله على كل نفس ثمرت يوم القيامه من في لهم هو يوم لا يفيكون تسمعون افلا تسمعون قُلْ أرأيتم إن جعل الله عليكم النهارة اغمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بلين تسكنون فيه قل أرأيتم إن جعل الله عليكم تغمدا إلى يوم القيامة منزلان ويرو الله يأتيكم بذل من تذكرون فيه أبلا, ترصيون أبلا ترصيون وَمِنْ وَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَوْا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُونَ وَمِنْ وَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فيه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ كُنْتُمْ شهيدا فقلنا آتوا برهانكم وارزعنا لكم لأمة شهيدا فقلنا آتوا برهانكم فقلنا آتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون وهنا لا تعلم ان الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفتون ان قارون كان من قوم موسى فغرا عليهم ان قارون كان من قوم عليهم وآتيناه من الخرود ما إنما فاتحه لتنوء بالغصبة أولي إذ قال له قومه لا تفرح وآتيناه من الخرود ما إنما فاتحه لتنوء بالغصبة أولي القوة إذ قال له قومه تفرح إن الله لا يحب الفرحين إن الله لا يحب الفريحين ولترى ما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نقيبك من الدنيا وأحذن كما أحسن الله إليك ولا تنس نقيبك من الدنيا وأحذن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفتدين ولا تبهي الفسادة في الأرض إن الله لا يحب المفتدين قال إنما أوتيته على علم اولا يعلم أن الله قد اهلك من قدره من القرون من هو اشد منه كوة و اكثر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 وقول الذين آوتوا للموئلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحًا. وقول الذين آوتوا للموئلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحًا. ولا يلقها إلا الصابرون. إلا الصابعون فخسفنا وبداره الأرض فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين فما كان له الَّذِينَ تَنَامُوا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَإِن الله اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ الَّذِينَ تمنوا مكانه بالأمس يَقُولُونَ ويكأن الله يرتف الدرق لأن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا لولا أمن الله علينا لخسف بنا وَنكأنه لا يصلح الكافرون ونكأنه لا يصلح الكافرون تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاصبه للمتقين الاخوات وجعلها للذين لا يرجعون اولوا في الارض ولا حدا ولآثبت المستفي من جاء بالحسنه فله خير منها من جاء بالحسنه فله خير وَمَنْجَاءَ الْسَّيِّئَةَ فَلَا يُجْزَ الَّذِينَ عَمِلُوا الْسَّيِّئَاتِ إلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَنْجَاءَ الْسَّيِّئَةَ فَلَا يُجْزَ الَّذِينَ عَمِلُوا الْسَّيِّئَاتِ إلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إن الذي فرض عليك القرآن لغادك إلى معادك. إن الذي فرض عليك القرآن لغادك إلى معادك. والرب معاد أعلم من جاء بالهداي ومن هو في غلال مبين. في مبين وما كنت تردو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك وما كنت فَلَا تَكُونَ النَّوْهِرَ لِلْكَافِرِينَ فَلَا تَكُونَ النَّوْهِرَ لِلْكَافِرِينَ وَلَا يَقُدُنَكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أنزلت إِلَيْكَ وَلَا يَقُدُنَكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أنزلت إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَسُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَسُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَنَاقِصُ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إلها آخر لَا إله إِلَّا هُوَ